قدرة الله أحاطت بهم فلا يعجزك شيء حيثما هلك العباد فإن الله قادر على الاتيان بهم إن هلكوا في أجواء الفضاء أو غاروا في أعماق الأرض من أكلتهم الطيور الجارحة أو الحيوانات المفترسة أو أسماك البحار أو غيبوا في قبورهم في الأرض تأمل في قوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا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 لا ترى فيها عوجا ولا أمفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أدن له الرحمن ورضي له قوة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من كمل ظلم فلا إله إلا الله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 يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها لو تركت على أهل المحشر لأتت على بردهم وفاجرهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وسفيرا فإذا نظرت إلى الخلائق فارت وثارت وشهقت وسفرت نحوهم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 وادعو ثبورا كثيرا ثم تزفر ثانية فيزداد الرعب والخوف في القلوب ثم تزفر الثالثة فتتساقط الخلائق على وجوههم ويشخصون بأفصارهم وهم ينظرون من ظرف قبيل خوفا أن تبلغهم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 فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لو أن بينها وبينه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 لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب شعارها إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ستقوم المحاكمة على قواعد وأصول بينها الله جل في علام منها العدل التام الذي لا يشعبه ظلم قال جل في علام ونضع الموازين القصة ليوم القيامة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 ترقوا قترا، هم الكفرة الفجرة، فأي مصير تريد؟ أي مصير تريد؟ أسلك طريق الهداية، وتجنب طريق الغواية، استعم بالصبر والصلاة، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربك، لا تحزن لقلة السالكين.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 سبحان من سبحت له الجبال بأصواتها سبحان من سبحت له البحار بأمواجها سبحان من سبحت له الحيتان بنغادها سبحان من سبحت له النجوم بأبراقها سبحان من سبحت له الأشجار بأصولها سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصراعب فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد في سبحانك لا إله إلا أنت وحدك اللهم صلي على محمد في الأول اللهم صلي على محمد في الآخر اللهم صلي على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم عصمنا من فتن الدنيا